وتغنت في فؤادي قصه المجد المثنى ايها الالحان ما اهلا ان في الاعماق نحنا وتغنت في فؤادي قصه المجد المثنى يهل الحان ما أهل إن في الأعماق نحن رددت ترني مضيا باعتزاز هو أغنى بافتخار بالمنايا نحن بالموت وصلنا. مجد وكن نادر وتن في كل مغنى ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا لذر المجد وكن نادر وتن في كل مغنى ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا فالتق في صفاء وحلال هو احنا خلع صدق عليه حللا لا ليس تخنى يوم علينا فتن سود تجنى فاعترانا ما اعترانا فأتى اليوم علينا فتن سود تجنى فترانا مع ترانا وخبر رأسه وأحنا فتضاغت في الخلايا همة كانت تغنى أين مجدي أين حقي أين يا في جنان والسلوفي واشرابي قد وقعنا لمن نحن قد وقعنا وبذي